سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلَهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى طُرتكم ناراً تلهب لا يصلها إلا الأشقاء الذي كذب وتولى وسيجن نبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ومال أحد عنده من نعمة تجزى إلا بتقاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى.